قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال زرة في السماوات ولا في الأرض عالم الغيب لا عنه مثقال في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة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 يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 بَتُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مَنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيْنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العريم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتين أُكُلٍ خمط وأثل سواتي أُكُلٍ خمط و اسلم و شيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا و نجازي إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى وَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖۚ تِرَوُا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ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 فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله هو انا او اياكم في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا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 بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن ولكن اختر الناس لا يَعْلَمُونَ ويقولون متى هذا الوعد إِن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستاخرون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 ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين, استضعفوا للذين استضعفوا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 إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب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 التي تقربكم عندنا ذل فَإِلَّا مَنْ آمَنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِنُونَ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 وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْلِفُ اكشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم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 ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 وقالوا ما هذا إلا إفق مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير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 بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنّة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 قُل إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِن بَلَغْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا وقالوا آمنا به وَأَنَّ لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد